الله أكبر بسم الله الرحمن الرئيب قرأ بسم ربك الذي خلق مِنْ مَعْلَمَ يَقُولُ ذِكْرُ الَّذِي عَلَى قُوَامُ اللَّهِ عَلَى الْمَلِكِ الْعَلَمِ الْمَلِكُ الْعَلَمُ الْمَلِكُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ علم من اننا ما لم نحاول <تصفيق> علم الإنسان ما لم Thank you.